صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون فَأَوْمَى يَخْسَرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالُوا يَا مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا استَمْتَعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قال النَّارُ مَسْوَاكُكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ان ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والانس الم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك ألم يكن الرب كم هلكم بظلم وأهلها غافلون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 تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون سمع الله لمن حمده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 وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركاء ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاءهم ليردوهم, ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه انعام وحرث وقالوا هذه انعام وحرس حجر لا يطعمها الا من شاء لا يطعمها الا من شاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه الدكتور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 وحرموا ما رزقهم الله افتران على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين الله الله لمن حمد لا معلوم رحمة الله لا معلوم رحمة الله الله أكبر بسم الله الرحمن.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 وهو الذي أنشى جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمله إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا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 تَرَيْنِ حَرَمَ امْلَأُ انْتَيَيْنِ أَمَّ أما اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْتَيَيْنِ رَبِّ بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الإبل وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهاداً الله بهذا فمن أظلم من من افترى على الله كذباً ليضلل الناس غير علم إن الله لا يهذى القوم الظالمين قل لا أجد في ما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 فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإنه ربك غفور رحيم الله. الله الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين.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 وعلى الذين هادوا حرمنا كل الذي ظهر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل الضهورهما ما حمل الضهورهما أو الحوايا أو اختلط بعض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 فلو شَاءَ لهداكم أَجْمَعِينَ قُلْ هَلُمَّ شهداكم الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تتبع أَهْوَاءَ الَّذِينَ كذبوا بِآيَاتِنَا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 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق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 به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا الشبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون بسم الله الرحمن السلام عليكم ورحمه الله عليكم الله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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم من الضالين ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء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 وَإِن كُنَّا عَن دِراَسَتِهِم لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَاب لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ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 ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم الله الله, الله. الله.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 الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم من الضالين بسم الله الرحمن الف لام ص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 يُنون فما كان دعواهم اذ جاءهم باؤسنا الا ان قدوا انكم نظالمين فلا نسالن الذين ارسل الىهم ولا فَلَنَقُصَّ رَنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَلَكُنَّا غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ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 وارناكم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 من الصاغرين قال أنذرني إنا يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لا قعدن لهم صراطك المستقيم ثم لا تينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين الحمد لله قال اخرج منها مذعوما مدحورا لمن تبعك منهم لام لأن جهنم منكم اجمعين ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنه فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وولي عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا ان تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلّهما بورور فلما ذا قَشَّرَتْ بَدتَ لَهُمَا سُؤَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ طِلْقُمَا الشَّجَرَ وَقُلْتُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوُّ مُبِينٍ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا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 الله ما الله نبا valent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 ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج بريق من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعل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 واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله الله, الله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 أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دور الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في امم قد خلت من قبل من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخرى لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون آفاتهم عذابا من النار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 إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة نصر الله العظيم والسلام لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الفياطة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 نسأل الله من فضله اللهم إنا نسرك الجنة اللهم إنا نسرك الجنة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 هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن الجنه الجنة بما كنتم تعملون بسم الله الله الله الله السلام عليكم رحمة الله الله أكبر وليل بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 سمع الله لمن حمد الله <تصفيق> <تصفيق> الله الله <تصفيق> الله أكبر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 الى قريش الى بهم رحله الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله شمع الله لمن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 اللهم أنت حق من ذكر وأحق من عبد وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى أنت الملك الذي لا ندلك وأنت الأحد الذي لا شريك لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس واخذت بالنواصي. وكتبت الآجال ونسخت الآثار فالقلوب لك مغضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر أمرك والحكم حكمك والعبد عبدك وأنت الله الملك الرؤوف الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك رب السماوات السبع ورب الأراضين رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل منزل التوراة والإنجيل والقرآن أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء سبحانك وبحمدك على حلمك بعد علمك سبحانك وبحمدك على عفوك بعد قدرتك سبحانك يا من لا تراك العيون ولا تخالطك الظنون ولا يصفك الواصفون ولا تخشى الدوائر ولا تعجزك الحوادث تعلم مكاين البحار ومثاقيل الجبال وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار يا من لا يواري منك سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في قعره ولا بحر ما في قعره سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمةك نستغيث برحمتك نستغيث ما أكرمك ما أحلمك ما ألطفك ما أقربك لا إله إلا أنت لا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء.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 ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حيران إلا دللته ولا عسيرا إلا يسرته ولا صائما إلا قبلته ولا داعيا إلا أجبته ولا سائلا إلا أعطيته ولا شابا يريد العفاف إلا عففته ولا أمة تريد العفاف إلا عففتها ولا عقيما إلا رزقته ولا عقيما إلا رزقته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حرائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا ارحم الرحيم اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة الهنا ومولانا لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين انا وقل من ذلك اللهم انا نرنا فقراء اليك لا نستغني عنك طرفة عين خذ بنواصينا اليك ودلنا بك عليك يا خير مسؤول اللهم أصلح فساد قلوبنا اللهم أصلح لنا سرائرنا واجعلها خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحة اللهم أصلح أبناءنا وأصلح زوجاتنا وأصلح أحوالنا اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال والأحوال هنا يا كاشف الغم ويا دافع ال... ويا دافع الهم يا منقذ الغرقا ويا محي الموتى ويا مجيب الهلكا يا دليل السائرين يا الله يا ذا الجلال والاكرام فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وفك كسر المكسورين واقض الدين عن المدينين و. مرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم واغفر اللهم للأحياء ويسر لهم أمورهم اللهم ألطب باخواننا على أرض سوريا اللهم احقن دماءهم اللهم انه قد عظم المصاب عليهم واشتد البلاء ولا كاشفا له إلا أنت اللهم احقن دماءنا على أرض الشام اللهم احقن دماء إخواننا على أرض الشام واستر عوراتهم وامن روعاتهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم اللهم وسلط على الطغاة والظالمين الذين يقتلون الناس بغير حق صلت عليهم جندا من جندك وأرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك اللهم والطب بإخواننا على أرض ليبيا وعلى أرض اليمن وعلى أرض الصومال وفي كل مكان اللهم والطب بإخواننا على أرض الصومال اللهم أطعم جائعهم اللهم استضمانهم اللهم اشت مريضهم اللهم أنزل عليهم الغيث ولا تجعلهم من القانطين اللهم أخرج لهم به الزرع وادر بهم وادر لهم به الضرع اللهم وارزقهم من بركات السماء يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا من أنت أرحم بالإنسان من نفسه يا أرحم من الوالدين يا أرحم الراحمين ارحم وقوفنا بين يديك وتضرعنا إليك اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وسعي مشكور واغفر لنا في جميع الأمور وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين